ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مغسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم